قل ربي مما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحورون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا, كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتك ألم تكن آياتك تطلع فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غ... قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكتنا قوبا ضالين ربنا أخرجنا بدها فإذ عدنا فإنا ظالئين قال اخسأوا فيها ولا تكلموا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين